إذ لا تستطيع الأمة أن تقط لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الظالم الجديد إلا إذا وعت درس التضحية والبدل لدين الله كما قدم هذا الدرس سيدنا رسول الله ومسينا من الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين